ويقول الذين كفروا لست مرسلا قُل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عِدَّه ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم